Będziemy wiedzieć, jaką jest przyszłość w tym momencie. Wiedzą Państwo, jaką jest przyszłość w tym هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء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 قبلهم فكيف كان نكير؟ أ يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء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 بل لجوا في عتوي ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه من يَمْشِي من يمشي سويا على صراط صِرَاطٍ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 عليه وتوكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارئيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بما